هذا في الوالدين حنف المسكين الله بالوالي دي الى بغيتي تدي دعوه الخير المسكين لازم هذه الحياه اللي يدير الخير الخير wat die? Klein of المسكين في, في المسكين الله في الوالدين ويله بطيقتي بتقي داوت الخير ان في المسكين الله في الوالدين ربي سبحانه يهدي عباده ويهديهم طريق الخير واللي يشكرو ربي يزيدو ويعطيها في حياتهم تي الخطوه تكون كبيره